صابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إنا قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسدنا الله ونعم الوكيل